بسم الله الرحمن الرحيم وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقٍ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٍ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ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 فتننتَكمْ هذا الذي كُتُم بِه تَسَعجِون إِ المُتَّقينَ فِي جَاتِ وَعيون آخِذينَ مَا آتهُ رَبّهُم إهُم كانَوا قَبللَ ذَلِكَ مححسنين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 قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ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 لَكُمْ مِنْ هُنَذيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْ هُنَذيرٌ مُبِينٌ كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا, إلا قالوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ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 ان الله هو الرزاق ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين فان للذين ظلموا ذنوبا مثله ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا